اللهم ربهم عذاب الجحيم كلوا شربوا هنيئا وبما كنتم تعملون متكئين على صرير مصفوفة وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأَسَلَ لغُو فيها ولا تأْثيم ويطوف عليهم غِلْمَانُ لَهُم كَأَنَّهُم لُقِلُّ مَكْنُونٍ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ